ألم تر أن الله خلق السماءات والأرض بالحق إيه شئ يذهبكم وينت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا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 إنَّ الظَّالِمِينَ رَهْمَ ذَابٍ أليمٌ وَأُدخِلَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ جَنَّةٌ تَجِري جَنَّةٌ تَجِري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ قَالَ دِينَ فِيهَا بِإِبْنِ رَبِّهِمْ سَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلام أَلَمْ تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً كشدرة طيبة أصلها ثابت، كشدرة طيبة أصلها ثابت وثورها في السماء.